বাংলা মানবতার সমাধান অনুষ্ঠান الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن وقلوا جِم لاخرج معكمُ لإن أُخْرِرجِتُم لا نَخرج مععَكمُ وَلا نُقير فيِيكمُمْ أحدًا أَبداَا وَإ قوتُِم نَاصَُّكُ واللههُ يَشهَد إهُم لكذِبون لإن أُخْرِرج لاَا يَخرجونَ معهُ وَل إ قوتوا لَا يصُرونَهُم وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لِأَنَّهُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ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 مع الله لمن حمده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 اصحاب الجنه هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا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 আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার سمع الله لمن حمد.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أوليانا تسرون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول, وإياكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۚ إِنْ يَسْقُفُوكُمْ يَقُولُوا لَكُمْ أَعْدَاءٌ أَوْ يَبْسُطُوا وَيَبْسُطُوا, ويبسطوا إليكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معها إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من بك وَوبدا بناناَا وَوبينكم العداوَةُ والبَغضاب أَبدًا حتى تُؤمنوا باللهه وَوحد إلاا قَلَ إبراهمَ لِ لأبيهلَ أسَوفرًِا لك لا أستَوفرًا لك وَما أَمك لك منِنَ الله مِ من شيءَ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 لا الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدير ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المتقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم وَاخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلُّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ ظَالِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَر إِشَادُ <تصفيق>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 তুমি মুমিনদেরকে তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি বন্ধুত্ব ও দয়ার ক্ষেত্রে একটি দেহের মতো দেখতে পাবে যখন শরীরের কোনো অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন সমস্ত শরীর দুর্বল ও জ্বরে আক্রান্ত হয় সেহী বোহারি অষ্টম খণ্ড শিষ্টাচার অধ্যায় হাদের সংখ্যা ছ হাজার এগারো মানবতার জন্য করুণাসহ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 মহানাল্লাহ মুহম্মদ সাল্লাহ আলাহ্লামকে সমস্ত বিশ্বের জন্য রহমত বানিয়ে পাঠালেন শান্তির দূত পরবর্তী অনুষ্ঠান يا كان استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يَجْعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جناح عليكم أن سيكوم بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالونا انفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فعاقبتم فات الذين ذهبت ازواجهم اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا, ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهم ولا ياتينا ببهتان ولا ياتينا ببهتان يفترينه بين ايديهم وارجلهم فبايعهم ولا يعصينك في معروف فبايعهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم يا عليهم غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمه الله السلام <عليكم ورحمة> الله السلام السلام عليكم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 سَحَرِ اللهه مَا فيِي السماواتِ وَما فِي الأوْض وَهُو العزيزُ الحكين ياأَهَا الذينَ آمَنوا لِمَ تَقولونَ م لا تَفعلون كَبُرَ مَقة ععدَ اللهَّ أَ تَقولُوا مَا لا تَفون إ اللهَّه يحب الذينَ يُقاتِلون فيِي سَبهِ صَّ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 إذقالَا عسَ منُ مرم يابن إسر إ إني َرسُول الله إليكمُ مصددِقال مصدِق لما بين يديّ من التوراتِ وَمبشرر برسول م وَمبشررًا برسُولأتي م ب أحمد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 يا الله لمن حمده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 فِيلكُم جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنُ قَيِّمَةٌ وَمَسَاكِنُ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ العظيم الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَاةٌ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم قال عيسى بن مريم للحواريين من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فامنوا ايدنا الذين امنوا على عدوهم فايدنا الذين امنوا على ظاهرين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمدا সেই তো একজন আদর্শ মুসলিম ওয়াম আহসান উদ্দিন ইসলামা জাহুলিল্লাহেন তার সত্তাকে জন্য ভাবে সৎকর্ম পরায়ণ হয়ে অনুগত জন্য অনুগত হতে হবে একজন প্র্যাকটিসিং মুসলিম তাই একজন আদর্শ মুসলিম হতে হলে বাংলায় দেখুন आदर्श मुस्लिम और बर्जन्य सोमवार मंगलवार रे नुन सम्प्रचार सकाल आठ टेषे पीस टी marriage or divorce solution or problem heaven or hell uh, there is a you choose